دانجي يگرتو رادوي هولير برنامج تنلا قران تيبگي اما دو پیش کاش کردی مامست عادل کریم، بامی وانداری مامست اسماعیلی، برنامه‌ی چون لکورانتی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بارزان بی صرای خوش شویست صلایب خیلی جور خوش حال این زارشتر ل خدمت ای بارز ل القي چینوی بذی ل القي چینوی با خدمت تند دگین وا ل القي رابردو تشکمخ است سر و شی تدبر که چون لقران بس کرایه لروز معنی لروز زراوی چون به کار هاتو هر و بسما کر کثر ز لقران مشی تدبر به کار هاتو به زره شی به شی وازی زره جور خوای ګوره ګرنجی پیدا و خستو ترو تدبر یګله اهداف و امانزه ګورکانی د بزین پیوست انسان مسلمان ګرنجی پیبدل جیانی روجانی تدبور بكالل آياتكاني خواب قشتيو هر وحال القرآن في روز بطايبت أمروش هر لخزمتان لسر همان موضوع بابد راد وستينو زيادة تشغد خين السر ما نقول لكاني أم تدبوروش شوازي وارده قرين لوي امي مسلمان فير بين كا تصوان تدريب بوكين صوان خوام عرابينين لسر تدبور کردن كا بابد يشي زور قرين قبل لبروي فراموش کرا ولا بشي وچ گشتي له مسلمانان زورگرين جيپنه دراوكو خوين نو وکو تجويد وکو حفظ كردن لويه پي امام بازبوكه زياتل لسربوستينو نموني نموني شي عمليور بگرين سورتي گور بگرين لقران پيروس ما مستش چي شي بخته سركه چون تدبر دكه لن لقران پيروس ما مستي بارس دوبارا بخيراتين دكرم ما مست اسماعيل نوري نمونه یک عملی ما بشران بدم ما مستلابو تدبر تا و کو به تدرسه کو وانهک وانه یک عملی که پیشترشمان خصوصاً لروید نظریه و لروید یوریا با بسکت سوئن بازکرده. ولی امروزمانوی شورتهکمان وکو نمونه لبو خلب جری تدبرد که تا انجام داعو گیشته سینتیکو انزامک تا و کو امری بسم الله الرحمن الرحيم ديرى لالخخان بيهشتو بس من كرد كوا منهجتي تعامل كدا القران جونه دا بس تدبرش من كرد بخيري او بير بسراني خوشيس لو كواب زين او قرانا بامي خوي بورد لأ ماي كردين مروف روح لفر مايشتي خوي لأمري لاامري خويدا ان جهر بابته كه خو باسي د كاتن موشه او د استواز ځکاني زور بروشني او په واضحي او په اشكراي وطن اورخي به امه ده بخشیتن ايش بوي كه وا او قضيها مو كوکرتو او بابته بخو هرها تصريف ااتکان كه هر جار له روح بشاريداتن به نوا ان جا اواني كه متشابهن لکچوني أو لغت او ااتانا به ولقريتا زربي او امسى لنيك اخوا هنايت للقران لبوي كان مكان بتوان باثاني بشوش باش تتبقال او كومال رساني كي بيوش تب بس ماكر او انا دبي ببرتاو بجري انجا لهما كتشكا بزنين او قرانه قرانه شي مبارك مباركه يعني وقتو باسما كلها بيوش الله بركي اوي هاتيه وته بهم الشيء بركات ورحمة لي هل دقلاة دبوي مرور كان سد مندم لجانيت شون أو ببردا مس تواجه جانة كرتكي يعني لا وات كان لواتر لواتر جدا سوره <تصفيق> قواغرين كالسوره انفطاره كالسوره انفطاره باب تشي هرسل الشيو هرهاستياره هيره بغدر لجيان مروف ده بشوي كمرو زور في اس هي اوج باسي خدا سبحانه وتعالى باسي روشي دويه كروجي دواي بداخو زور بي هر زوري مروف كان مروفكان لي ما وصل السورة الإنفتار كسورة شيء بتشوفها لما كدا بذي ولا سرتها سورة كانه صور خايج قولة ده مثلاً السورة أجر بس يوشي كشيء بيجيء بس وش كان بكرتي وبكردي معنى كاني كام زاد البابري ولكن هذا كان يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون لزمان عربي لزمان عربي لبود هاتو يعني هات لدهاتو هات بيش إذا شرطي يعني؟ لإرّا شرط ينيا ثم كلا جملة فعلي بيتا هنجل ببو الشرط جملة اسمية السماء لفطرة إذا السماء فطرت يعني هاتو خمان هاتو سماء إن فطر لفطر لفطر هاتي يعني شكردني بدريجي شاقا بالطول نقبل بالطول إن لا فطر لا لا ده لا فطر في تروفاتر وانا زوج ذات مش ما بني بس ان فطر بصيغه يعني لا سوزني ان بهم دو دو جرحات دو جرحات اول لي لجاركاتيه للسوري والسماء والس من السماء مفطر به كان وعده مفعوله يعني بس او دو جرحات يعني كاتخ كث دبي يعني شخ شخ بدريجي بلا بدريجي او او زارهات ا اذا السماء انفطرت اذا البحاره بنجرت او اذا الكواكب انتثرت نشر يعني برتو بلاو كردن بر بلاو كرد ك هي شي بسار هيكونا منيت هذي بس هذي شو يعني خوي بترهزيه بترهزي أنا مين هرب خواد في المقاديمنا إلا ما عامل من عمل نفجعل جعلناه هباء منثوره, منثورة يعني اوانيك كافر بيبرون برعب البرخوا بروجدواه هذيك دارخانة دكان هي أول شيء بحاشيني وق أوكي كوا ثنتوز خول قرقردولو درواتن برضو لا دوهي زين عندي أوه وإذا لبحارفون ترد فجر يفشروا يعني شاكر دراندن دراندن تراندن <تصفيق> كوبس ب بربان دي الفجر تنكا تاريكه الشوده ترينتن <تصفيق> سرتاك لب اورناشي بيتن هر بو خاد ف عين يشرب بها عباد الله فجرونها تبشيره <تصفيق> <تصفيق> كان يا وكله بهش دياندريتي بلا معوان دتوانن تفزير يكن جوغو او لبخا لبكنو بارزو خوان اوكي بأ خوان ارز أو خوان ارز ينديه وإذا القو وإذا القبور بعثرت عثرت بعثار البعثاري هاتيا يعني هل جيرانه خاكك منهبى أو أوجوك جوكي أو جوكيه و بجيري بدركيه أو شيء القرآن ده اخترنيات دو جار بكار هات يعني زور بكار ناتي نا أو جاريك لا سوري أو سوري السلا بدرس من السوريين في ترى هروهاي جايز السوري عاديات بكاء لسوري عاديات بكارتي خادف أرمي أ يعلم إذا بوأثر ما في القبور إيش اللي بو قبور بكاراتي؟ شيء وهل قبور هل او دزار القبور عندها بكاراتي زور بكار نهاتي بكار نهاية يعني أو إذا يعني أو باش ما إنسان كله لأنه قبره الجيرد هل جيرد دوبر استعداده لبو زندوبونه لبو زندوبونه صار تايخل بو زندوبونه كاتا عليمت ما قدم المذهب لا لا لا القران ده ارتموا باش تشرب خويا النفس حقيقة انسانيه نك او هيكل عظمي كهيدي حقيقه انسان اللي القران ده نفس نفسه يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يعني شخصيه انسان نفسه كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذاق ما خلقوكم ولا بعثوكم إلا كنفس واحدة، إلا كنفس واحدة. ذلك واحد. إنسان واحد. لبرندي حقتي إنسان نفسه نفسه. كروش إنسان. كرو كروش, كروش إنسان. لبرندي لا لا قيامته أو نفسه. حاسبة ذكري. نفسه محاسبة ذكية. إنك وعاء منزل زهرة. زور عالم النفس ما قدمت وأخرت. قدم لقدم يخدم حياتها. لبي إنساني حياتي. هاشتاشي فيش بيخي يعني يستنى لكاتي روشتن اه كودا روشتن فيش بيشتن بها مشكلها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها و تشکهیت حقیقتش یه لبون انسانی بلای انسانه خوازه نشته که لبردستی دولی پی خوشه دهی، شته طریق پی خوشه دهیت. یه چیز نیه. حقیقتیه سینیا لبرهندی ل مثلا خودمان در ل خو باید ول خودداری خودمان در ل خو باید. مغرو. مغروب. مغروب. یه آه... سوال سوال يعني دوشه اوها رك رك متسا يعني آستي دابن. آستي ان زال في همو لاك اصدقا هيتي دش بيرجنين بيتا و انا ندري اه ها تريبن هاو نارشي إن جاءوا تشل لبوديوة خلقي بريطش لبوديوة أميركي بريط، في كل أي صورة ما شاء ركب، يصوركم يصورو لبو لباوينا حقيقي بكاردك انسان هيتي نقلباوينا زائله كي اوينيك ذره حقيقي يصوركم في الأرحام كيف شي كل او ان يقوم شي يقول لا. هذا هو يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم الدين يوم بالدين وما يوم ما أقد... الدين. يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم دانا يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم لكن لدينا رجل بان يكون هناك رجل بان يكون هناك رجل بان يكون هناك إن ذكليمة الدين لقرآن لب أبو أوفهم إخواني بكراتك مرف في ويست لساري بروه لسأوش بادرش لسأوش يوم الدين هي يوم الدين هي مالك يوم الدين هي مالكي يوم الدين مالكي يوم الدين كخوا خوي بلام ديارا ذك تيا لا لا لا لا لا لا قوته يعني بتنديد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا زور لا زور لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يوم الدين لا قران زوزر بسكلاه اواي شي هلسالك مره بكا نكاوى تكذيب بيوم الدين لك وين عليكم لها في لا هاتيا يعني اواي كاوى لا بوم ملايكات بكا هاتيا بزناي ملايكات شنعتي بلى انزا اجر شارتكا ب... السورة الرعد جواب زمهر هل... حفظة. بلى. السوري أنعام خادف فرمي وهو القائر فوق عباده ويرسل عليكم حفاظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون. بلع. ان إنذاء. دا... لبوا ملاك يعني لبوا ملاك بكاراتي. دو دواعش بكرتي بس كرامًا كاتبين يعلمون ما ت لا لا ك ااا أو ملاكث اه كرام زم إيه إنه لقول رسول كريم. كريم ذي قوة عند ذي العشر مكين بكريم نادي. كريم بريطيا لوي نكر بريزا بريزي الشو عطائه هبه بيه مقابل بغشيني هبه بيه اويتارن لبره عندي ملائكه زورش دي باش دخله كمرو وكان ب بيه اويتارن هيش شي دبط بيش تشبيني بيشبين دابا عندي بكريم نوبر درا كاركانسيا اه كاتبين انا ليره يغلى كارخان مسكون ملائكه كاريا زورة. زوره اه اذا دواب كوتيش اما جبي دخيمه يغلى كارخان بريت لو كيرداركاني معروف تومار دخا بابا شو بحرق بابا شو بحرق كداركاني توكتو مع تكن انزادا فمي ان الابرار لفينام ابرار لا بريا تا بريا نتشولا اكسي بحريا اكسي دريا انزا برايا برو بوكا سيدا غوتري كداري تاكا يجزا زوربكا نكبس كداري تاكا بكا. كداري تاكا زوركا بفلاني بكات بوسي بكات إنها أبرار جمعي باريه باررا جمعي باريه في القرآن أبرار لبو ماهو إنسان بكارتيا بس باررا بتايبه لبو ملايكتي هاتيا كراما باررا كراما؟ باررا <تصفيق> باررا كلمة فجارش من بأس كلمة فجارية فجوري هاتيا دراندن شاكردن باقصیگو تراک و شکیفی تراي خویب کات. رژیت ساک گرانجی ببواره خراب. خرابه کان دادت خرابه کان دادت. يصلونها يوم الدين. يوم الدين كلمه دين من باسکير. سرتاي تقدیبونه به استا. لسنا ناو. رج دوئي. رج دوئي سن ناو. هم عنها بغيبي. او به کورتی و توش، به کورتی کهای، آو صورت آویان من دادیتن کوه، روزگدادی، آو آسمانو زییا، که بدآخواب مرف، لبروی زور آسمانو زیی بینیا، خورراتنو خور آبونی بین زییده، زایی باوبابیان جان، باوبابیان پیش دساد، صندهات سده خلل هزی، و از هنی او آسمان زویی حرب و شیبر دوام دهی لبرهندی خوا زور ایج لسر آوید که کام مرور فکان هوشیار کات او بین تو آ ب او میدی آوی بیتو آویادیان یاد للايان کوا او آسمان زویی و هر چیته داره روزه لروزان دیتنه هیچی بسریت و نامینه لبرهندی خوا فرمی اگه سما فطرت لشو ينتبه إذا السماء شقت مدي ذاته إذا السماء فطرت يعني لداهاتو إنجب أصالبي تريش معنى إذا الشمس كويت الحاقة ملحقة القارعة مالقارعة كمر لبوي من ربك بقى جاء بيتا إنجب أجايبينتو اللوي كوا روج قديسون أو أنا هم كركر دبهيتي بس خوشي ليقدبتوا مروفا كان ليقدبتوا ببيع أوي إرادي خوي لسربي النفسي خوي همو حقائق خندزاني لروجيد وعي. ماستهل السؤال والشيء لصلاة كانت بالشواز البارسكي إذا السماء انشقت شقت. يوم ناتوي السماء كثيسي جلي للكتب. للكتب يعني اللي رهت زاريب الشواز الأرض وأسمانه لو إنسان كان لقول فدر بس يعني هالأبو <مم> أسمان يعني كديتي رجعنا بالشو بروش. هل هو بكاكا و الفتاة بالتجيني كوفوا ينامي الآن هات بشي بشي لسياقش بشيوازك هات زاري وشي بشي. انفطرت انشقت ملا ما زيش يعني هيل يكتر بلا باس مان انفطرت يعني بدريجي شقبون يعني لدبون بدريجي. بدريجي شقوق بعرزة انشقت ها يعني زاري بدريجي لدبي زاري شي بعارزي كواتيهي بسيثونا قرنجو يالكو تعيدا أدي يوم أنا توي السماء كطيس أو كيت سانوية في الشقبونا توعي الشقبونا أجر أوبابة توي إسمان يعني تفاصيل قيامة باسكين ذكري متشابهات هذا سكانو شو يعني استعمل باسكام عندما بس خو فالقران كاري بس كونها بس سياقاتي زوري لابو باقى هنا نوعي باقى هنا باقى كبزانيتن أو نابتن وابزانيتن ياخد الروج دواي بدروب زانيتن نخل الروج دواي حقيقتك وكهر حقيقته شديتها بله وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. ولكن نفس ما مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه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 خواه خاله یا کم دیوتنی ایج، دلیل سرب کامراف آگادار بی، آو بونو بونواره چون استا برای کوبشی با محکمی برایودشیتن، راجش جدید به همان شیوه خوانی آو بونو بونواره، آو بونواره هیچی به سریتون نهالی، هیچی به سریتیوی نهالی. لواج ذیارت مراقبه زندو دکارت و هموش تکانش کلاجانی خوی دا کردیتی یا به سری دهاتیا یا دستیتی دهبوای یان. بخيال خیال و آن دشی دهتی همون لروجی د علیمت. اما صدقی تدبر بفشی و بکری مثلاً یک کم زار تدبر ل آیاتی خواه دکین مثلاً بیله و آسمان دکین وا. تو مشاهده کن با شو کاملاً استیرو هسال و اشتانی لخوک مانگ. کروج داده دفتر رو روژو هول و اشتانی لو آسمان او تيرو تاریب واس. یک کم زار بیله خواو دلیلش که او کانی خواب کنن باشه و پسشان گیش نه تدبری او هر وقتی او کار راجد داده کوتایی پیده او تدبری عنی گیش نه کوتای و نقطه خاله کوتایی کانی آمبنوره. لبر کنود از پیدا کاو به تدبرش کوتای که دی بپشیه. یه عنی اگر برین به کلماتی قرار عنی برین مرا و بتعقل تمرشي هرتي آياتي خوابكاتن حتى دقاته حدّي شهود شهود يعني شهود اغل كلمة كي باكورتي باسكن لابر بسياري باريزة هم آماده بي هم ببيني هم آماده بي هم ببيني واحدة بي زكا أو مروفا اغل بي برواي بروجي دوايبي بي برواي بروجي دواي بي او اندن نزار و تفکری لو آسمانو زویه کردیا پش بینی ناو جوان خانی خوای پش بینی روز جدیت ناو آسمانو زویی او هلا بسردیت تیک دشت آو آب بینی یعنی روزی دوایی پش داتن شهودی بکات آوش کاره که ل بکم رفده توانی انزامی بداه کاره که دک رفده توانی کار چی خار نیبر کمروف د توان لبران دیم رواف د توانی روزانه کار روش آوا دبی مشاهده‌یم لآخر که کسب پنی روش دلی تو مشاهده قیامت کاتن کپایی زادهتن مشاهده خوتهای آجام ک بهادر دی مشاهده زندبونو بکاتن ک خوی خیلی دکی مشاهده یک که کوه و برآخیام ک زندی دبتو دبتو همو آنها بیاومی خوی د توانی وقت آیه تی خوای وقت آیت ک عرضه أمستميحورا اشتريت تصر الإنسان يا الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صلاة ما شاء ركبت أو مرف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 بي مقابل اوه مشطله برام لا لا لا لا خوي لا نزاني خوي توشي غرور يطغى بسی اوی مرغ وابزانی نیازی بخوانه کینی و نیازی بر نیازی بر رب العالمی خود توانی تن خوی شد که او خوی بجینی تن خویش تا کن انجام دادن بلام وانی همو آنی هایی رب العالمی پی بخشی پیدا لبرهندی دبیتن آو دائما حسب که نیاز منده با خوانی بونه فقیره برام بر رب العالمی لبرهندی خواهد لیره بسی غنیه یا آیوا ایم رو فکر میکنیم، سیاتویالی کردی، لخو با ایبی برایم بر بو خوانی کهید، او خوانش هم برای زه، بر دام بخششیه، به بی اوی تاورانی هیز لطکات. چون که خوشش هستن عزت کم اوج زنین. حتی اوی که اما ایمان دینین، کاری تاکده کن، یا با کرتی برد پخته که برد بندهاتی انجام دین، چون هندک سیارنگ خو، اوانج لب خو سله دنيا سله قيامه لبرهندي دبروي حق... حقيقتي بوني ما حقيقتي بوني ما وبستي بو عبوديتي كالبرا بالعالم دي. هركاتك او من انزام ده حقيقتي بوني خومد اسمي يعني السروري واسوديشكو داري لدنيايش بد الزينين لروج دعج بد الزينين لبرهندي بلام غرفتك لا شيء كلا بل تكذبون بالدين ياقول ليشين دي بل بالساعة يعني اعتراض لو يدكين لو يدكين بلامتيها سبب كذي أو أنا كا بروان يعني أوق ل قرآن السر كان لو دردك وشندانك هايتي مرف بروجي برو دوایی اون سازوژ زدن علیمانه بره رو جدایی بلام ایمان و رو جداییش تیش زیاده خاله که همونی دزانی رو جدایی هی حتی مصر مصری که نکنش اسلام یعنی بروانه بود کاتیک ملی که کنی اند خدمت کار که و زیرا کانو پارو آشتانشیله گدنشت دیزانی رو جد دادی یعنی جیانجیانش تره هی تله و جیانش خدمتی بکه بلام او ایمان بقيامته صندروز ده بي وما بروج جايت صندروز ده كباب ك مثلا حمودي ملي خيالي بيتا اا بقول من زانين ومعارفي ورود مجرد النسبه للمروف هي جدواه شين هي كلك شين اا بالق او علم علم لقرآنك أو تعريف يستزوج الله كريهة علمنا لقرآن أو تعريفيني وكويسته أو أنا زور بي زوري بذل علماء رحمة خالد بذل علوم الآلاء هل نحوص صرف بلاغو منطق و أصول فقه وتاريخ وناظم تبغى وأنها مو علمي آلان علم أصلي كأواني علم أصلي كأو كابراء علمي بأسماء الحسنها بي علمي بحقتي خوايها بي علمي بيوم بي الآخرة هبيتن علم بملائكته النبوة ورسالاته بي أو علم حب لبو خوا وقيامت خوف وخشية وينابل بود رزكاتن وايلى بكاتن إخلاص وشكران بجني لبو لا دنياش متعب إلا بأمر يخوي مشتني إلا النهاية كان يخوي هردم برو إحسانها بي بران بر كان مهما يكون إنسان كان تعريف ينسيها أو علامة وعلم أو علمي كأخوي باس ذكاةن هيثي بوشوي دروز دبيتن بوطريقه كه خوابه عني كرديه بويكا لرجايتي لاوتي ايات لرجايت سكيه لرجايت علم كتاب حكمه قبيشلام جمال بو كرديه بو رگاي دبر بو رگاي او آستي كوا بوشوي مؤمن مؤمن لا هاتيه واتباري ناوي من دك حالتش اسيجبي ارام بي اوقري بي. ناوی همه هنگو سازگار بله که همو بونو بوناوار، ناوی همه هنگو سازگار بله که خوانی بونو بوناوار، لگه همو مروه کرد، لگه او امر خواهی که هیتی لبرهند رک بجیره او امر خواهی او کاتی او حرکه دکات. ماست لس سرته مکی که آبتهای بد، گرند جید را و با ایمان بخوا و با قیامت. هروها تمرکز کنند سنبوت و پیغمبراتی و پیغمبر علی الصادق السلام. زار زار إشارة بملايكات دكري م. مثلا لصورة عباسة باسي عندك هرواها لصورة انفطار صفتك هنباس دك سن يعني مروف, مروف المسلمان سلاء ملايكات ويربغي الإيمان بملايكات كاليرا باسي كري وإن عليكم لحافظين كرام الكاتبين تسشتش ليهود دكري يعلمون ما تفعلون اه, أه. باباتي فريشتاكا باباتي جيرينجا باز ليلة بجيري اوي يباس بازكين و هذا فرمي الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكه رسوله ويقال ربك للملائكة إني خالق في الأرض خليفة قو أما يمروف بخليفة نوما بردراءة إنزاز التعبير ملائكه برسولنا يا بردراءة يعني إن يردراء يخواه نما يندي فالمدبرات أمره، خوا إرسال يعني كذا نيري، كاركاني خوا أنجمنا أو كار أو كارنيك خوا فرمانى فيه كدينا، لبرهان ده، جرين جاب بزاني شو كه الروانزور كزواب زاني، بس جبريل عليه السلام رسوله، بله جبريل ''İnnehu لقول رسول كريم ذي zi عند ذي العرش مكين makin ثم ta'in temme amin.'' Tayyip etmen روح şey. Resulah, ruhul kudus ثاني تريش ev melayka ta'na ihtiriş, ke kummalık kirdeel enzameledan. La bu huay subhanahu wa ta'ala. Rusulun. Rusulun. Bu numuna, awanek kevâk kirdeel kani murev أم يحسبون أن لا نسمع السر هم نجواهم بل ورسولنا لديهم يكتبون. ويرسلوا عليكم حفظا. آه. كادك رسول كان هاتن لا إبراهيم عليه السلام في فرم قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. إذن أوفرش تاني أو ملاك لا أقوم أني يا أخي دبن سركج دبن بعد تبه نحن رسول هروها وهو القاير فوق عبادي ويرسل عليكم حفاظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون أواني كوان نفسي مروفر دقنوا توفي نفسي إنسان دقن خواب رسول تعالي فيه عندك آتن. والمرسلات عرفا ولما جاءت رسولنا لوطا سيء بهم مضاق بهم ذار فقال هذا يوم عصب أو انهاتنا ليوطى عليه السلام أو انه شوا كملائكتين برسول لا ينب أو زوريتر إذا جرينج بزاني جرينج بزاني صفاتي بارزي ملاكتي رسولا نير ده يخو عليكم لحافرين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون بلى أو أنا فريشتي خوان فريشتي خوان حافظنا للسر يا وهو القائر فوق عباد ويرسل عليكم حفاظة حفاظة ب بحفظة بس كراما بريزا شي باز ده هم بار بابي ما أبرار أبرار بس مان ابرار لبم رووي بكارتي برارة بريا بر او هي خاصلتك تيدا الثابته يعني تنهاى شيء بازخه تنهاى شيء بازخه يعني ما ومثانية بلام ابرار لمقابل فجار هي لبل هند قال القران تمشاكين كلا انها تذكره فمن شاء ذكر في صحف مقرمه مرفوعة يمت. مطهره بأيدي سفرة كرام برره برر ليش بالسفرات اه سفر برره اذا فليش تكاني خواي برران با يعني هكا ما زارش الشيطان او بس بخوي رمزك يعني شيء. اردت هذا اكون يعني. ان سيف. عن الشيطان ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن تاوكم مروف بزانيت خدا سبحانه وتعالى جورها مخلوقات خلق كردية مخلوقات هر او اندني او كم مروفا كان هستي بيدا كان يغلوانك هيا فريشتكاني خواه يغلوانك هيا فريشتكاني خواه كجمال الشيان زيادة لكي مروفا كان ا جمار فرشتک لا قران ده بهیش نا راست خون راست نا راست خود باز نکره خجمره بل ام او ک باسکره کا زورن و ک باسکره کا زورن انواع ک انجام دن او خالق خال دون ک گرنگه مبیزان لری او ک امر فکهو شارتن همیشه حوری شده گاه همیشه حوریه ایش فرشتکان اخوان فريشوج بغاسم ككرامن برران هم بريزن هم اشتيباج داك خان لا قمروف خان بابي مقابل وهميش اشتيباج داك خراب لبوي مروف رقابش للسرة. لا يعصون الله. ما أمرهم. و... ويفعلون لسارة. ما؟ ما يأمرون. أو بزاني. أو قرِنجة بزاني. اذا فريشته ببر دوام بشو واحد زور زور لقمره مكاناً الثاني حتى حد ولاد لقريان مر حد ولاد حفظي شين ذاك؟ حفظ الله. عليكم حفظي شين ذاكن ل أقل بكرتي بين ابرار أبرار وفجار من وسل القرآن دوسنا نرزول بعض ذكرية أواني بهاشتين أواني زهنمين أرصفتي قال أبرار إن الأبرار لا في نعيم وإن الفجار لا في جحيم أقل زياتر بكرتي قلي القران القرآن ونفسه وما سواها فالهما فجورها وتقواها نفسي إنسان يباجه تسويك رام الهم بفجوره بتقواه بفجوره بتقوى يعني القرآن فجور وتقوا برانبر بيكة يعني الشخص هذا خير فاجربي ذكري متقيبي خير متقيبي إن جا أبرار درجك لسر متقيا أبرار درجك لسر متقيا درجك لسر متقيا بس ما كله برا يبرو يهات يعني أول كوا خير وثاقي زور قعدت خير وثاقي بمعنى وين لا يخلت يوازن بس يعني بارس هالفقد نخي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 شجذار هاتيا بوسيغي أبرار أبرار, أبرار شجذار هاتيا كلا إنك إن, إن كتاب الأبرار لفعليين علية إن الأبرار لفي نعيم أو دجال أو إنسان إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة هو أو زاره كلا صورين إفطار هاتيا بروي هات زار. دو زارج لسوري على عمران هاتيا للصورة عمران فرمي ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمن بربكم فاعمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار أو جاءوا آيات آخرة قرن جبزانين أليه ربنا بانك كأبرار دل زغل سر متقي فرمي لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات من تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نزل من عند الله وما عند الله خير للأبرار. <تصفيق> سير أو اللي أبو أبراره كان دان رأي؟ خيرك إيز يا ترى. لا يكل من المتقيد عند ما أست كات ما كمل أجر تيجي شو ينصر أو سيغي كخياجر بس يوم الدين ذكر له. تكذيبنا بالدين يصلونها يوم الدين وما أدراك يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين أقر باس يوم الدين أبقصيغيك وما أدراك أبقصيغيك شكرا يوم الدين قتما قزيشي قران إنما تعد لصادق وإن الدين لواقع هذا نزولهم يوم الدين وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين كوابهموا باس أوروجك روجك كامتا والذين يصدقون بيوم الدين وكلنا نكذب بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين ديار عن تصديق أصلاً فيامي أساسية لأو إنسان برقي لو زجانا ماقتها برقي بن سينيل لا لا قرآن باش باسي خدا سبحانه وتعالى باسي يوم الآخرة لا برهن إلا القرآن الزجر جاي بس إخواه وقيامتهاتي بس إيه بس أنا ملاككت ما وما أدراكه تبي <تصفيق> القرآن هاتي وما ادراك مالقارعة مالقارعة آه وما أدراك لدرجة ملقاية بقولتي كي علماء دلنا أبو سيقى يعني بيقولي نه توانی، شوند توان لباسی تیپ کنی. لبرهندی همون هم ادراک خواب خویی ولای میده تو تیا. مروف که نه ولای میده تو. لبر هر سیزد زارکی که هاتی خواب ولای میده تو. آه لبرای قرصه، مروف تو آن عینی ل دراید ری هاتی در چی او قصیانه بکاتن. با او یعنی لبر. آه بخیرای او سیزد جی که با هاتی با اگر کد ما با اندکی ل بودیا. دفترم هم ادراک ما سقر. للصر المدة وما دراك ما ليلة القدر للصرة ليلة القدر وما دراك ما القارعة للصرق قارعة وما دراك ما هي نار حامية للصور قارعة وما دراك ما الحطمة نار الله المقدر للصور يهم زهات وما دراك ما يوم الفصل للصوري مرسلات وما دراك ما العقبة فك رقبة للصوري بلتها وما دراك ما الطارق النجم الثاقب للصوري طارقة الحقة ملحقة وما دراك ملحق لصريح حقها تيا وما ما يوم ثم ما ما يوم الدين ما, ما, يوم الدين. أو ما, دو وما ما كتاب مرقوم وما ما عليون كتاب مرقوم. ما أو صي غيبة كارثية كم يشل أبو الدنيا أشتكي عندهم أقدر ملاحظة كي صورتي قدره صورتي بلدي لي صورتي بلدي, بلدي لي دركي هامو أواني قيامته هوالى قيامته هوالى غيبيه أما الثانية للرجال في أيام يعني ولكن يجب ان يكون هذا المكان هو ان يكون هذا المكان هو ان يكون هذا المكان هو ما يكون كتفي بكنيك كوتاي بامي يعني خا يقول الله صورته؟ خلاص محمد تعالى ديوتا سرتاو كوتاي صورتك هي بيك وبستها خلق بوني آسمان وزوي من رفاح هيزست كانتي دانية هيز ذا صارت كانتي دانية هروها أول وجيك خواب بريارد دا كأو آسمان كوتاي بيبي دوبار كسب بري تيسي بدزني هزي بدها زنيه، هروها دوايش، دواي <تصفيق> <حرخوش ولا مداتو. تصفيق> بلند يوم لا تملك نفس لنفس شيئا لو وجد كس هي هي بدسنيه هي شيئا بنكيره شيئا والامر بمعرفه والامر يومئذ لله فرميشت امرتني يا بدسخعه كرات دبي مروكان لسرزوي خویان آماده کن لب او روزی کهیش تک هیچ مروافق هیچ توانه هیچی بدست دانیا تریا خواهند که خوی آویش بسیده توانی شد بدست بینیتن اگر نه وی خوی امر خوایی کل رجای پیام مکان لب هاتیا و که لون فقط فیه منروحی لبی حورتكي سرتاو نعروشي صورتكي همومحيو استبيقة. ده تيب جينيتين بس بس يوم يقوم الروح لا يتكلمون. إلا من أذن له الرحمن وقال صوابه لو رج نجم رفكان في تكان بروح القدوس إش كذب لي عيسى مو باقي ريز الرادوس كذنادق كذقسان كاتن تنيا أوي كخواير ريب يبدأ باج ورزان لیردا دینکو تای القی ام زهرمان. هیو داری. تیش کمان خص بت السر. بسیاری کم لمس صورت. لبر اوی تدبر اجهرت سمد قلبی ولی مناکانی. ناگه او بنجو بنام حقیقی که خیجورا. لب ایمی طوآنکرده. بلام. لبر وی کاته کمان تاو القمان و خود زایم مستعیس معلنوری بدات ها الفج بر بنامش